بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا ن ز ل ن ا ه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ن ح ن ُ ن ق ص ُّ ع ل ي ك َ أ َ ح س ن ا ل ق ص ص بِمَا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ه ذ ا ا ل ق ر آ ن وَإِنَّكَ م ن ق َ ب ْ ل ِ ه ل َ م ن ا ل غ ا ف ل ي ن إ ذ قَالَ يوسف ل ِ أ َ ب ي ه ي ا أَبَتِ إ ِ ن ي ر َ أ ي ْ ت ُ أَحَدَ ع ش َ ر َ ك َ و ك َ ب ً ا وَالشَّمْسَ و َ ا ل ق َ م َ ر َ ر َ أ ي ت ُ ه ُ م ل ي س َ ا ج ِ د ي ن ق ا ل يَا ب ُ ن َ ي لَا ت َ ق ص ص ر ؤ ي ا ك َ ع ل ى إ خ ْ و َ ت ِ ك َ ف َ ي ك ي د و ا لَكَ ك َ ي د ً ا إ ِ ن ا ل ش َّ ي ط َ ا ن َ لِلْإِنسَانِ ع َ د ُ و م ُّ ب ِ ي ن وَكَذَلِكَ يَجْتَبكَ رَبُّكَ وَيُعَِّمُكَمِن تَأْوِيلِ للأَحَادِيثِ وَيتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيك و ي ت م ن ع ْ م َ ت َ ه ع َ ل َ ي ك و ع ل َ آل يَعقُوبَكَ مَ أَتَمَّهَا عَى أَبَ وَيْكَ مِنْ طَبُْ إبَرَاهمَ ي وَإِسقََ كان إِ رَبكَ عَليم حَكي لَقَدَكَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِه آةُسَِّ إذقالَاوا لَ يوسُفُ وا وَأَخُهُ أَحَب إلَ أَبنَ مِ وَنَحْن رُصْبَ إِ أبانا َ لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال ق ا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أ ر ْ س ِ ل ه ُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ و َ ي َ ل ع َ ب ْ و َ إ ِ ن ا ل َ ه لَحَافِظُونَ قَالَ إ ِ ن ي ل َ ي ُ ح ز ِ ن ُ ن ِ ي أ َ ن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أ َ ن يَأْكُلَهُ ا ل ذ ِ ئ ْ ب ُ و َ أ َ ن ت ُ م ْ عَنْهُ غ َ ا ف ِ ل ُ و ن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 و َ ج ا ء و ا أَبَاهُمْ ع ِ ش ا ء ً ي َ ب ك ُ و ن َ ق ا ل ُ و ا يَا أَبَانَا إ ِ ن َ ا ذَهَبْنَا ن َ س ت َ ب ِ ق ُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ م َ ت َ ا ع ن ا ف َ أ َ ك َ ل َ ه ا ل ذ ِ ئ ْ ب وَتَرَكْنَا ي و س ُ ف َ ع ن د َ مَتَاعِنَا ف َ أ ك َ ل َ ه ُ ا ل ذ ِ ئ ْ ب ُ وَمَا أ َ ن ت َ ب ِ م ُ ؤ م ِ ن ٍ لَّنَا و َ ل َ و ك ُ ن ا ص َ ا د ِ ق ِ ي ن و َ ج َ ا ء و ا ع َ ل ى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أ َ م ر ً ا ف َ ص َ ب ر ٌ ج َ م ي ل ٌ وَاللَّهُ ا ل م ُ س ت َ ع َ ا ن ُ عَلَى مَا ت َ ص ِ ف ُ و ن و َ ج َ ا ء ت س َ ي َ ا ر َ ة ٌ ف َ أ َ ر س َ ل ُ و ا و َ ا ر ِ د َ ه ُ م ف َ أ َ د ْ ل ا د َ ل و َ ه ُ و ق َ ا ل َ يَا ب ُ ش ْ ر َ ا هَذَا غ ُ ل َ ا م و َ أ َ س ر ُّ و ا ب ِ ض ا ع ة ٍ وَاللَّهُ ع َ ل ِ ي م بِمَا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن و َ ش َ ر َ و ه ُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ م َ ع ْ د ُ و د َ ة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ا ل ز َّ ا ه ِ د ي ن و َ ق َ ا ل الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أ َ ن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ م َ ك َّ ن َ ا ل ي ُ و س ُ ف َ فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَلِنُعَلِّمَهُ م ِ ن تَأْوِيلِ ا ل أ َ ح َ ا د ِ ي ث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 ق َ ا ل َ هِيَ ر َ ا و د َ ت ْ ن ِ ي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ ش َ ا ه ِ د م ِ ن ْ أ َ ه ْ ل ِ ه ا إِن كَانَ قَمِيصُهُ ق ُ د ّ مِن قِبَلٍ ف َ ص َ د َ ق َ ت وَهُوَ مِنَ ا ل ْ ك َ ا ذ ِ ب ِ ي ن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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أ َ ي د ِ ي َ ه ُ ن و َ ق ُ ل ن حاشَ لِلَّهِ مَا ه ذ ا ب َ ش ر ً ا إ ن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ ك َ ر ِ ي م ق َ ا ل َ ت ف َ ذ َ ل ِ ك َ ن ا ل ّ ذ ِ ي ل ُ م ت َ ن َ ن ِ ي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ ف َ ا س ْ ت َ ع ص َ م ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون ا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ف َ ا س ْ ت َ ج ا ب َ لَهُ ر َ ب ّ ه ُ فَصَرَفَ عَنْهُ ك َ ي ْ د َ ه ُ إ ِ ن ه ُ هُوَ ا ل س َّ م ي ع ُ ا ل ْ ع َ ل ي م ث م َّ ب َ د َ ل َ ه ُ م م ِ ن بَعْدِ مَا ر َ أ و ْ ا ا ل آ ي َ ا ت ِ ل َ ي َ س ج ن ن َّ ه ُ حَتَّى ح ِ ي ن وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إ ِ ن ِّ ي أ َ ر َ ا ن ِ ي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّيَ أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ ر َ أ ْ س ِ ي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أ َ ن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ه ُ م كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتَ مِلَّةَ آ ب َ ا ئ َِ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ و َ إ ِ س ح ا ق َ و ي َ ع ق و ب َ مَا ك ا ن َ لَنَا أَن نُشْرِكَ ب ِ ا ل ل ه ِ م ِ ن ش َ ي ْ ء ذَلِكَ مِنْ ف َ ض ل ِ اللَّهِ ع َ ل َ ي ن َ ا وَعَلَى النَّاسِ و َ ل َ ك ن أ َ ك ث َ ر َ النَّاسِ لَا ي ش ك ُ ر و ن يَا صَاحِبَي السِّجِنِ أَا َ ر ب َ ا ب ٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إ ن ا ل ْ ح ُ ك م ُ إِلَّا ل ِ ل َ ه ِ أَمَرَ أَلَّا ت ع ب ُ د و ا إِلَّا إ ي ا ه ُ ذَلِكَ ا ل د ّ ي ن ُ ا ل ق َ ي م ُ و َ ل َ ك ن أ َ ك ث َ ر َ النَّاسِ لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن َ ي ا صَاحِبَيِ ا ل س ِ ج ن أ َ م ا أ َ ح َ د ك ُ م َ ا ف َ ي َ س ْ ق ي رَبَّهُ خ َ م ر ً ا وَأَمَّا ا ل آ خ َ ر ُ فَيُصْلَبُ ف َ ت َ أ ك ُ ل ُ الطَّيْرُ مِنْ ر َ أ ْ س ِ ه ف ُ ض ِ ي َ ا ل أ َ م ْ ر ُ ا ل ذ ي فِيهِ ت َ س ْ ت َ ف ْ ت ي َ ا ن وَقَالَ ل َّ ذ ي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ م ِ ن ه ُ م ْ ذ ْ ك ُ ر ْ ن ي ع ن د َ رَبِّكَ ف َ أ َ ن س َ ا ه ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ ذ ِ ك ر َ رَبِّهِ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 يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ جَا م ِ ن ه ُ م َ ا وَادَّكَرَ بَعْدَ م َّ ة ٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ف َ أ َ ر س ِ ل ُ و ن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 فَمَا حَصَدتُم ف َ ذ َ ر ُ و ه فِي سُنبُلِهِ إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا م م َّ ا ت َ أ ك ُ ل ُ و ن ث م َّ ي َ أ ت ِ ي مِن بَعْدِ ذَلِكَ س َ ب ْ ع شِدَادٌ ي أ ك ُ ل ن َ مَا ق َ د َّ م ت ُ م ْ ل َ ه ن إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا م م َّ ا ت ُ ح ص ِ ن ُ و ن ث ُ م َ ي َ أ ت ِ ي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ ي َ ع ْ ص ِ ر ُ و ن وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي ب ه ِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ا ل ن ِ س و َ ة ِ ا ل ّ ا ت ِ قَطَعْنَ أ َ ي د ِ ي َ ه ُ ن ّ إ ِ ن رَبِّي ب ِ ك َ ي د ِ ه ِ ن ع َ ل ِ ي م قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ ر َ و َ ي ت ُ ن َّ يُوسُفَ عَن ن ف ْ س ِ ه ِ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 ذ ل ك َ ل ِ ي َ ع ل َ م َ أ ن ّ ي لَمْ أ َ خ ُ ن ه ب ِ ا ل غ َ ي ب ِ و َ أ َ ن اللَّهَ ل ا ي َ ه د ِ ي ك َ ي د َ ا ل ْ خ َ ا ئ ِ ن ِ ي ن و َ م ا أُبَرِّئُ نَفْسِي إ ِ ن النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ب ِ ا ل س و ء إِلَّا مَا ر َ ح م َ رَبِّي إ ِ ن ر َ ب ّ ي غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م وقال الملك اتوني به أستخلصت لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم و َ ك َ ذ َ ل ك َ مَكَّنَّا ل ي و س ُ ف َ فِي ا ل أ َ ر ْ ض ي َ ت َ ب َ و َ أ ُ مِنْهَا ح َ ي ث ُ ي َ ش َ ا ء ن ُ ص ي ب ُ ب ِ ر ح ْ م َ ت ِ ن َ ا مَن ن َّ ش َ ا ء وَلَا ن ُ ض ي ع ُ أَجْرَ ا ل ْ م ُ ح س ِ ن ي ن و َ ل أ ج ر ُ ا ل آ خ ِ ر ة ِ خ َ ي ر ٌ ل ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ك ا ن و ا ي َ ت َّ ق ُ و ن وَجَاءَ إ خ ْ و َ ة ُ ي ُ و س ف َ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ف َ ع َ ر َ ف َ ه ُ م وَهُمْ ل َ ه م ُ ن ك ِ ر ُ و ن ول قال ل ل ت ت وَلََّا جَحَزَهُم بِجَهزِهِم قَالَأتُونِي بِأَخِلَّكُم مِن أَبِيكُمْ أَلَا تَرَونَ أَّ يَأُ فِيكَيلَ وَأَن خَيْرُ الْمُزِلين فَإِلَّم تَأتُونِي بِهِ فَلَا كَيلَ لَكُمْ إِدي وَلَا تَقْرَبُ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 قَالَ ل ن ْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا م ِ ن َ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنَي بِهِ إِلَّا أ َ ن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ م َ و ْ ث ِ ق َ ه ُ م قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ و َ ك ِ ي ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء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 و َ إ ِ ن ه ُ لَذُو ع ِ ل م ٍ لِّمَا ع َ ل َّ م ن َ ا ه ُ و َ ل َ ك ن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن َ و ل َ م َّ ا دَخَلُوا ع َ ل ى يُوسُفَ أ و َ ى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إ ِ ن ِ ي أَنَا أ َ خ و ك َ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن فَلَمَّا ج َ ه َ ز َ ه ُ م بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ ا ل س ّ ق َ ا ي َ ة َ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ م ُ ؤ َ ذ ِّ ن ث م َّ أَذَّنَ م ُ ؤ َ ذ ّ ن ٌ أَيَّتُهَا ا ل ع ي ر ُ إ ن ك ُ م ْ لَسَارِقُونَ قَالُوا و َ أ َ ق ْ ب َ ل و ا عَلَيْهِمْ م ا ذ َ ا ت َ ف ْ ت ق ِ د ُ و ن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 ف ب د َ ب أ َ و ْ ع ِ ي ت ِ ه ِ م ْ ق ب ل و ع ا ئ ي ف خ ي ه ُ ثُمَّ ا س ت َ خ ْ ر َ ج َ ه ا م ِ ن و ع ا ئ ِ ي خ ي ه كَذَلِكَ ك ِ د ْ ن ا ل ي و س ُ ف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 قالُ يَ أَّهَا الععَزيِيزُ إِ لَ أَبَي ش َ ي ْ خ ً ا ك َ ب ًَ ا ف خ ذ ْ ح د ن ا م ك ا ن َ فَخُذْأَ ح د َ د َ ن َ ا مَكَانَهُ إِا نَراكَ مِنَمُحسِنِين.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 ا ر ْ ج ع ُ و ا إ ل َ ى أ َ ب ي ك ُ م ْ فَقُولُوا ي ا أَبَانَا إ ِ ن َ ا ب ن َ ك َ س ر َ ق َ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا ع َ ل ِ م ن َ ا وَمَا ك ُ ن ا ل ِ ل غ َ ي ب ح ا ف ِ ظ ِ ي ن و َ ا س ْ أ ل ِ ا ل ق َ ر ْ ي َ ة َ ا ل ت ي ك ُ ن ّ ا فِيهَا و َ ا ل ع ي ر َ ا ل َّ ت ي أ َ ق ْ ب َ ل ن َ ا فِيهَا و َ إ ِ ن ا ل َ ص َ ا د ِ ق ُ و ن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 و َ ت َ و ل ى ع َ ن ْ ه ُ م وَقَالَ يَا أ َ س َ ف َ عَلَى يُوسُفَ و َ ب ي َ ض َّ ت ْ ع َ ي ن ا ه ُ مِنَ ا ل ح ُ ز ْ ن ِ ف َ ه ُ و ك َ ظ ي م ق ا ل و ا تاللهِ تَفْتَأُ ت َ ذ ْ ك ُ ر ي و س ُ ف َ حَتَّى تَكُونَ ح َ ر ض ً ا أَوْ تَكُونَ م ِ ن ا ل ه َ ا ل ك ِ ي ن قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا ت ع ل م يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا ا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 ن َ ك َ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ م َ ن يَتَّقِ و َ ي َ ص ْ ب ِ ر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ق ا ل و ا ت َ ا ل ل َّ ه لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ ع َ ل َ ي ن َ ا وَإِنْ ك ُ ن ّ ا ل َ خ َ ا ط ئ ي ن ق ا ل َ ل ا ت َ ث ْ ر ي ب َ عَلَيْكُمُ ا ل ي َ و ْ م َ ي َ غ ْ ف ِ ر اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ا ل ر َ ا ح ِ م ِ ي ن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 و َ ر َ ف َ ع أ َ ب َ و َ ي ه ِ ع َ ل ى ا ل ع ر ْ ش ِ وَخَرُّوا ل َ ه س ُ ج د ً ا وَقَالَ يَا أَبَتِ ه َ ذ ا ت َ أ و ي ل ُ ر ُ ؤ ي َ ا ي مِن ق َ ب ْ ل ق َ د ج َ ع َ ل ه َ ا ر َ ب ّ ي ح َ ق ّ ا ق َ د ج َ ع َ ه َ ا ر َ ب ّ ح َ ق ًّ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إ ِ ذ أَخْرَجَنِي مِنَ ا ل س ج ْ ن ِ وَجَاءَ ب ك ُ م مِنَ ا ل ب َ د ْ م ِ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء و إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذَلِكَ مِنْ أَمبَ إغَيْبِنُحيِيهِ إلَيْكَ وَماَاكُ تَلَدَيْهِمْ إِذ أَجمَعُ أَمْرَهُم و َ ه و إ أ م هم هم ي م ك ر و ن و م َ ا أ ث ر ا ل ن َِ و ل و ح ر ص ت ب م ؤ م ن ِ ن وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أ َ ج ر ٍ إِنْ ه و َ إِلَّا ذِكْرٌ ل ِ ل ع َ ا ل َ م ِ ي ن و َ ك َ أ َ ي مِنْ آيَةٍ فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض يَمُرُّونَ ع َ ل َ ي ه َ ا وَهُمْ عَنْهَا م ُ ع ْ ر ِ ض ُ و ن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 ق ل ه ذ ه سَبِيلِي أ َ د ع و إ ِ ل ى ا ل ل َّ ه ع ل َ ى ب َ ص ي ر َ ة ٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي و َ س ُ ب ح ا ن َ ا ل ل َّ ه و َ م ا أَنَا م ِ ن ا ل م ُ ش ر ك ي ن وَمَا أ َ ر س َ ل ن َ ا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ي ُ و ح َ ى إ ل َ ي ه ِ م م ِ ن أ َ ه ل ِ ا ل ق ُ ر َ ى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 حَتَّى إِذَا ا س ت َ ي ْ أ س َ ا ل ر ّ س ُ ل ُ وَظَنُّوا أ ن ه ُ م ْ ق َ د ك ُ ذ ِ ب ُ و ا ج َ ا ء َ ه ُ م ن َ ص ر ن ا ج ََ ه ُ م ن َ ص ْ ر ن َ ا ف َ ن ُ ن ج ي مَن ش َ ا ء وَلَا ي ُ ر َ د ّ بَأْسُنَا ع َ ن ا ل ق َ و ْ م ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن